Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاره وما هم بسكاره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 「今夜は何をしてくれないかわからない」 انزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 يدعو ل م ا ضره أ ق ر ب م ن نفعه ل ب ي س ا ل م و ن ا ب ي س ا ل ع ش ي ر ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار إ ن الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل ا خ ر ة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه موسوعه إن الذين ا ل النابلسي و ل ل ع ل و س و الاسلاميه ن ن اسماء الله يفصل بينهم يوم الحسنى ق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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نير يصب من فوق رؤوسهم, من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم, ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا ان لتخرجوا منها من غم نعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات ج ن ا تجري ت من تحتها الانهار يحلون فيها من س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء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 و أ ذ ن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من ب ه ي م ة ل ا ن ع ا م فكلوا منها و أ ط ع م و ا الباب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 فاجتنبوا الرجس من ل و ث ا ن واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خرو من السماء, فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أ و تهوي, تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق منافع مسمى ثم فيها ولكل أ م ة جعلنا منسكا ليذكروا, ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة ل ن ع ا م ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد ف ل ه أ س ل م وبشر المخبتين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 ان الله يدافع عن الذين آ م ن و ا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق الله ان يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع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 ف ك أ ي ن من ق ر ي ة نهلكناها وهي ظالمة, وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبير معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها و ذ ا ن ي س م ع و ن ب ه ا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 「なぜな ن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 و ل ل ي ع م الذين أ و ت و ا ا ل ع ل م أ ن ه النابلسي ح ق م ل ه ق ل و ب ه م وإن ا ل ل ه ل ه ا م ي ه ا س م ن و ا إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م ولا يزال الذين كفروا في م ر ي ة منه حتى تاتيهم حتى تاتيهم ا ل س ا ع ة بغته ن و ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا ف موسوعه ل ل ئ ك ذ ا ب م ي ن و ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا ب ي س ب ي للعلوم ا ل ه ثم ق ا أو الاسلاميه ت ل ل ه رزقا ح ن وإن ا ا ل لهو ه خير ل ر ا ز ق موسوعه د خ ا ا إ ن ا ل ل ه ل ع س ي م ح ل ي م ذ ل ك و م ن ع ا ق ب ب م ث ل م ا عوقب به ث م ب غ ي ع ل ي ه ل ا ص ر ن ه الله إن ا ل ل لعفو ه غفور ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهير ويولج النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما تدعون من دونه هو الباطل و أ ن الله هو العلي الكبير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 ي ف ض ي ت ك م ث م يحييكم إ ن ل م ن س ا ن ل ك ف و ر لكل أمة ج ع ل ن من ا س ك ه النابلسي ز ع وادع ن ك فيلم إلى ر ك إنك ع ل ى هدى م ت ق م وإن جادنوك ف ق للعلوم ا ل ه أ ا ت ع م ل و ن ا ل ل ه ي ح ا م ي ه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 تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتنون عليهم آ ي ا ت ن ا قل فانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 موسوعه م النابلسي ي للعلوم ي ك م ت ك و ن ا شهداء ع ل ى ا ل ن ا س فأقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاة ا و ع ت ص م و ا ب الله هو و م ل ا ل م و ل ى و ن ع م النصير